صوت العرب من القاهرة يقدم ما اسمك يا رفيق السلاح؟ أيها القادم من مصر؟ عمرو سماني أبي على اسم الفاتح الذي حمل الإسلام إلينا وأنا اسم عمر أليس غريبا أن نحمل نفس الاسم؟ ما من غرابة في ذلك ونحن نعلي معا راية الإسلام سماني أبي عمرا على اسم فارس العرب الشاعر الثائر عمرو بن معدي كرب او تعرفه؟ ومن لا يعرفه؟ فارس العرب نور الشريف امينه رزق مديحه حمدي فارس العرب حلقات مسلسلة تاليف عبد التواب يوسف بطولة احمد توفيق رباب حسين اسلام فارس محمود العراقي لها الإخراج عصمة حمدي أين يا رجل بهذه القافلة الطويلة العريضة؟ <تصفيق> ما لك أنت أيها الجرذ الحبشي وكلها أرض العرب؟ لن تخرجوا من اليمن ونجران إلا إذا أفصحتم عن وجهتكم من يحول بيننا وبين التجول في أرضنا وبلادنا؟ جنود ابراها عامل النجاشي تلك هي أوامره لن ننصاع لهذا الجرذ ولن نعبأ بجرذانه الحقيرة فلتتوسل بالحيلة يا معدي هل له في القول؟ هل كتب علينا أن يتحكم فينا هؤلاء الأحباش؟ إذا كنت تريد للقافلة أن تمضي في طريقها هادين آه من المغادنة لم يفسد حياتنا شيء مثلها ليس بالعنف وحده يحقق الإنسان هدفه ما وقوفكم هيا عودوا من حيث أتيتم ولكن كيف نعود؟ وقد أعددنا كل شيء للرحيل لا رحيل إلا إذا عرفنا إلى أين؟ مكة قبلتنا هل تمنعوننا عنها؟ <تصفيق> مكة قبلتكم؟ ولماذا مكة بالذات؟ نزور بيتها ونطوف حول كعبتها ونصلي لآلهتها آه، وكأنكم لم تسمعوا بما أمر به أبرع أو يسدنا عن زيارة مكة وبيت الله فيها لقد بنى بيتا لله في صنعاء. عليكم أن تحجوا إليه <تصفيق> تعني القليس من الذي يحمل ذره من الاحترام لهذا البناء ماذا؟ أتهين هذا البناء المقدس الذي أقمناه لله للرب لله؟ ما لكم أنتم بالله؟ ما لكم أنتم بالرب؟ لقد شيدناه من الذهب الخالص يا معدي كرب ما خرجنا للحرب والقتال هم يمنعوننا مما خرجنا له قل له إننا في طريقنا إلى عكاظ وقدم له أدية لا لا لن أقبل ذلك على نفسي إذن دعني أنا أتصد له في فيما تتهامسان آه؟ ما من سبيل لكم إلا الرجوع اسرع أيها الحبشي ماذا ترى لو قلت لك إننا نسير إلى عقاض آه وما عقاض هذا؟ مكان يلتقي فيه الشعراء ليلقوا بقصائدهم <تصفيق> ألا هب بصحنك فأصبحينا ولا تبقي خمور لاندرين نعم نعم إنه شيء كهذا ومعنى زلك لك إذا أنت أفصحت لنا الطريق هذا قول طيب أما الحديث عن مكة وكعبتها فلن نقبله كل لجنودك أن يفتعدوا وسيسلمك آخر القافلة ما وعدتك منه ولا تذهب إلى مكة وبيتها وإلا ما لا تهديد ولا وعيد لكن هناك قرار من ابراها والنجاشي أي قرار هذا؟ آه، ما سمعت به لا سنهدم كعبة مكة أين لك هذا النبأ يا معدي كرب؟ سمعته بأذني من قائد حبشي ونحن في الطريق إلى مكة يا نفر؟ لهذا يستدعي أبرهة الأفيال من الحبشة لقد اتضح الموقف نقلنا الخبر إلى مكة وكمن زعج أهلها وعبد المطلب يحق لهم ذلك لا قبل لهم بالتصدي لأبرهة وجنده وأفياله وأنت ماذا ترى؟ لا شأن لي بهم عن نفسي لا بد من التصدي للأحباش وقتالهم ماذا؟ أن نقاتلهم من أجل مكة قبل أن نقاتلهم من أجل صنعاء؟ ولم لا، ثم إننا منذ عبروا إلينا البحر ونحن في حرب معهم البعض يهادنونهم من أجل مصلحتهم الشخصية والبعض إنهم خوانة لليمن وللعرب، يجب أن نستنفر الناس في اليمن، دفاعا عن بيت الله كثيرون سوف يستجيبون من قومك وقومي ومن غيرهم إخوتنا في الشمال يأتون إلينا في رحلة الشتاء كانت دائما لهم تجارتهم مع الحمياريين في اليمن بل امتدت تجارتهم إلى الحبشة ما ضروا بالطبع بما يدبره هؤلاء الأحباش لقد علمت أنهم بصدد منع مياه الفيضان عن نيل مصر أرض هاجر ماذا؟ إن مجال مؤامراتهم قد اتسع لا بد وأن يوقفوا عند حدهم أما من سبيل آخر غير الحرب والقتال لا لا أظن هم يريدون لأنفسهم كل شيء أرضنا وزرعنا وضرعنا وبيتنا الحرام إذن فلنستعد لقتالهم أثناء زحفهم من هنا إلى الحجاز هيا قد قومك وكونوا بجانبنا ولكن هي معركة غير متكافئة أعرف ذلك عن يقين لكننا مضطرون إلى أن نخوضها على بركة الآلهات ماذا جاء بك يا امرأة وأولادك إلى مرابط بني خفعا؟ جئت أطلب نجدتكم وأخاطب فيكم نخوتكم وأناشد مرواتكم. كيف؟ كيف وقبيلتكم زبيد في عداء معنا وقتال؟ زبيد قبيلة زوجي معدي كرب وخاسع قبيلتكم من العرب لكننا ما تحالفنا ابدا والحرب بيننا ممتدة فلتتحالف يا نفيل بن حبيب إن ذا نفر لم يستطع أن يثبت أمام أبرها ومن يستطيع وهذه الأفيال تدمر في طريقها كل شيء نستطيع أن نتصد لها قد نتقاتل لكننا إزاء عدو مشترك لابد أن نتحد أتقاتل زبيد بجانبنا إذا جمعت قومي من شهران وناهس؟ سيكونون وراءك من أجل معد كرب الذي لا نعرف مصيره. ماذا؟ هل وقع في الأسر كما حدث مع ذي نفر؟ لو أنهم أصروه أو قتلوه لا ذلك أنت تعرف بعد قرب نعم أعرفه أعرف أنه شجاع مقاتل عنيد لكم تشابكنا. باسم أولاده ريحانة وعبد الله وعمر أسألك أن تقاتل الأحباش من أجله أو يكون قد شرد في الصحراء؟ أو انطلق إلى مكة؟ لم يكن ايسر عليه من أن يبلغنا ذلك مع واحدة من القبائل القادمة من الحجاز إنه لأمر محير اختفاء معدي كرب في هذه الظروف أنا وأولاده بحاجة إليه وكذلك زبيد بل وكل اليمن كوني على ثقة من أننا لن نردك وأولادك خائبين. <تصفيق> كنت اعرف هذا عن يقين والا لما جئت إليك مرحبا بك واهلا ولو كان اولادي قادرين على القتال لما بخلت بهم والله يا نفيل بن حبيب ادرك ذلك ادركه تماما يوما ما سيكون في مقدورهم أن يحملوا السلاح في مواجهه هؤلاء الاحباش <تصفيق> من نفيل بن حبيب الخثعمي نعم يا ذا نفر لحقت بك في الأسر وقعت بين أيديهم آه. كنت آمل أن تنتصر لتطلقني من القيد وتحررني آه. لا قبل لنا بهم ولا قدرة لنا على التصدي لجحافلهم وافيالهم ذلك ما يحز في نفسي ويؤلمني لقد دالت دولتنا يا نفيل كل ذلك بسبب الجرذان التي هدمت السد لولاها <تصفيق> هو تصدق حقا ان للجرذان يدا في هدم سد مأرب هكذا يقولون وشاء لنا سوء حظنا الا ننعم بما نعم به اجدادنا لاننا تواكلنا لأن الفساد تطرق إلينا فلم نصن تراسهم أتريد أن تقول إن الفئران لم تكن وراء دمار السد؟ الفئران التي في نفوسنا كانت أشد أسرا وأكبر وقعا لقد أخذتها على أنها حقيقة مسلمة حكاية الجرذان والسد لا لا حكمة الزمن تقول إن من لا يتشبث بجذوره اقتلعت شجرته أما من حل لهذا الذي نحن فيه؟ سجن وأسر وقيود من أين يأتينا الحل؟ كنت أمل المرتجة لا أظن بعدما حدث لنا أن يهب في وجوههم أحد ألا تتوقع مقاومة من مكة وقريش لابرهه وجيشي؟ لا أظن ذلك خاصة وقد بعث إليهم يقول إنه لا يريد بهم شرا يزحف على بلدتهم ومدينتهم وكعبتهم ولا يريد بهم شر هذا ما يدعيه هو فقط يبغي الكعبة ليحج الناس إلى معبده ماذا يبقى لمكة وقريش من خير إذا هدم الكعبة لقد حاولنا من جانبنا أن ندافع عنها وأن نحول بينه وبينها وباءت محاولاتنا بالفشل وها نحن أسره وقد يقتلنا أبره يقتلنا؟ يا نفيل بن حبيب ماذا تريد أيها الجرد الحبشي الحقير لا عن هذا وإلا إني, إني ما أتيتك إلا لخير ما من خير يأتينا منذ واطئة أقدامكم أرض اليمن اسمعني يا رجل فإنني أحمل إليك رسالة من أبرها ماذا يريد مني هذا الأشرم لا سوف يصلبني يوما على شجره سدر بل هو يريد أن يطلق سراحه من هذا الاسر الطويل حقا ما اظنه يفعل هذا إلا إذا كان يريد أن يتقاضى ثمنا باهظا لا لا لا ما من ثمن على الاطلاق وهل يفعل هذا مع ذي نفر ما لك به الامر خاص بك انت وقد اوفدني إليك من اجله إذا كان حقا يريد أن يطلق صراحي بلا مقابل فليفعل هو يريد منك خدمة بسيطة أنت قادر عليها وليس أيسر عليك منها أليس غريبا أن يطلب خدمة من أسير لا يملك لنفسه خيرا ولا نفعل لا لا غروة في الأمر فهو يعرف لك قيمتك وخبرتك و... ومكانتك وماذا لو أنني لم أقبل اداء ما يطلب مني؟ ربما آه ربما آه أقول ربما قد تكون شجرة السدر في انتظارك أي أنه ليس لي أن أختار إما الموت وإما قبول ما تطلبون إذا قبلت فلك عشرة من الإبل وعشرة من الضأن وحريتك الحق أنه لا قدره لي على تخيل ما يريد مني ولا تصوره قلت لك إنه أمر يسير سائل بسيط كلا هو أن تكون دليل جيشنا إلى مكة والكعبة <تصفيق> يا ذنف تعال معي لا اين تمضي بإذن عليك أن تطيع ولا تسأل فما أنت إلى أسير كل ما أود أن أعرفه إلى أين أسير إلى حيث أشاء وسترى ينفيل مشهداً لن تنساه عمرك كله أي مشهد هذا؟ هيا هذا نفر تقدم تقدم نحو شجرة سدر إذا قبلت ما تطلبون تخلون سبيل ذي نفر؟ لا أنا لا أقبل هذا الموت أحب إلي مما يدعون ما رأينا أناسا يستخفون بالموت مثلكم؟ إنه حق وأهون بكثير من أن نفقد الأرض والعرض تقدم تقدم وستنال شرفا ما بعده شرف أبرهة بنفسه سيشهد صلبة <تصفيق> يا له من شرف رفيع أما أنت يا نفيل فراجع نفسك وإلا لقيت نفس المصير ستدفعون الثمن غاليا سنشمت فيكم يوما ما. ما من قوة على ظهر الأرض قادرة على التصدي لنا. كفاكم غرورا. سوف تطردون من بلادنا كما طردتم من قبل. لقد جئنا هذه المرة لنبقى إلى الأبد. لا بقاء للظلم في أرض العرب. <تصفيق> ليس أمامك من سبيل ثالث يا نفيل بن حبيب ولقد رأيت بعينيك ما حل بذينف أرجوك يا أبرهة لا تذكرني أرجوك صورته لا تبرح رأسي شجرة السدر في انتظارك أو, أو تستجيب لما نطلبه منك نهل مهمة ثقيلة وموقف صعب ما توقعت أن أجد نفسي فيه وإذا أديت مهمتك على خير وجه لك مئة من الإبل ومئة من الضأن عرض ساخي يا أبرهة اقبل وسنبسط عليك حمايتنا ولن يتمكن منك أحد من أعدائك المشكلة ليست في أعدائي بل هي في نفسي لا أجد قناعة كافية للقيام بالمهمة ليس أيسر من العثور على أكثر من دليل لكننا لا نثق فيهم إن لكم لأعوان كثيرين يتمسحون بكم ويتقربون إليكم لما لا تختارون من بينهم؟ الذين يخونون أهلهم يغدرون بالآخرين نفيل لكنني قاتلتكم دفاعا عن بيت الله الحرام وعن الكعبة المشرفة مثل ذي نفر نعرف ونحترم مقاتلينا بقدر احتقارنا لمن يلوذون بنا وينافقوننا ليت هؤلاء واولئك يدركون هذا ونحن ليس بيننا وبين قريش ومكه عداء كل ما هنالك خلاف بشان الدين الدين هل يبيح لكم دينكم العدوان والقتل هل تنشرونه بالحرب والذبح ديننا يدعو للمحبه والسلام لكن ماذا نفعل ازاء كعبه مكه هل قاتلتكم هل حاربتكم ما لكم وإياها حرمتنا من الحجاج إلى كعبة صنعاء الذهبية أي سر فيها لقد بناها ابراهيم وإسماعيل عليهم السلام ألا يكفي هذا هي بناء عتيق قديم مليء بأحجار لا تضر ولا تنفع نراها رموزا تستحق منا التبجيل سوف نسوي بها كلها الأرض ونهدمها حجرا حجرا بافيالنا لا أظنكم ستقدرون أنت عبد المطالب سيد قريش وصاحب السقاية والرفادة نعم يا عبرها وصاحب الإبل التي استولى عليها جدك تعلم أنه ليس في نيتنا أن نقاتلكم إلا إذا وقفتم في طريقنا لا قبل لنا بذلك ولا رغبة لنا في الحرب لقد ازدهرت تجارتكم شتاء مع اليمن وصيفا مع الشام فما تمسككم بهذه الأصنام؟ وجدنا عليها آباءنا لا أكثر ولا أقل اليمن في أيدينا والشام مع الرومان هل دخلتم في ديننا فتريحوا وتستريحوا أغراؤتم الناس في الجزيرة بكل سبيل وما قبلوا دعوهم وشأنهم ما سألناهم إلا الحج إلى كعبتنا التي بنيناها للرب بالذهب لقد نما إلى علمنا ما يفعله السفهاء بها فليس لها في نفوسنا قدسية أو احترام سوف نفرض ذلك بالقوة يا عبد المطلب ما أظنه شيئا يفرض يا أبرهة إنه أمر يتصل بالاقتناع والعقيدة سيتجه الجميع إلينا بعد أن نهدم الكعبة فلنكن صرحاء أنتم لا تبغون من الأمر غير التجارة والكسب فلماذا لم تقبلوا ما عرض عليكم؟ أي عرض تعني؟ ثلث ثروة تهامة؟ نعم وإنها لشيء كبير فلما الرفض لهذا العرض؟ ألا تستدل من ذلك على رغبتنا في نشر ديننا أكثر من طمعنا في الاستحواذ على المال؟ لا لا أستدل من ذلك على شيء ويكفيني أنكم استوليتم على إبلي يا رجل أحدثك عن الدين والكعبة وتتكلم عن إبلك؟ الابل يا أبرهة أنا سيدها وصاحبها وبيت الله للبيت رب يحمي. ردوا لهذا الرجل يبله وسترى أولا أولا ما الذي أوقف زحف جيشنا المنتصر؟ لست أدري لم أصدر أمرا بالتوقف نحن قاب قوسين أو أدنى من مكة أيكون دليلنا نفيل بن حبيب هو الذي رأى التريث قليلا لا بد أن يرجع إلي في مثل هذه الأمور اسأل هو في مقدمة الجيش ها هو ذا قادم يلهث يبدو أن شيئا ما قد وقع مولاي أبراهب ماذا هنالك يا نفيل كنا على وشك استدعائك لماذا توقفتم الفيل الفيل الكبير هبا أن يتحرك من مكانه وقفك الصخرة ماذا أين سائسه أي شيء ألم به؟ لا ندري لا ندري يا مولاي الكل في ذهول هو يرفض أن يخطو تجاه مكة وكعبتها أي أنه يستطيع أن يسير شرقا او غربا نعم بل هو يركض إذا وجهناه جنوبا عائدا نحو اليمن ذلك أعجب ما سمعته في حياتي لا بد من أن أشهد بنفسي أمر هذا الفيل الغريب إذ يتردد في أذني صوت عبد المطلب للبيت رب يحميه للبيت رب يحميه رب ما, ما قاله هذا الرجل بدأ يداخلني الشك في قدرتنا على هدم كعبة مكة وأحس أن شيئا ما سيحدث ما الذي يمكن أن يحدث؟ لنستغني عن هذا الفيل وأن نستخدم معاولنا لكن ما هذه السحابه السوداء التي؟ عجبا الدنيا الدنيا تظلم ونحن في قلب النهار أهي طيور هذه التي تحجب عنا السماء بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ها قد حان الوقت لكي أخرج لهؤلاء الأحباش من مخبئي نعم لقد تلقوا ضربة قاسية في زحفهم على مكة فلنوجه لهم ضربة ساحقة هل تأكدت يا يزيد من مصرع قائدهم أبراهة الأشرم؟ إن كان قد مات فسيظهر على اثره أبراهة آخر يا معدي كرب كم تمنيت لو أن الطاعون قد أتى عليهم جميعاً ليريحوا ويستريحوا سنكون لهم أقوى من كل طاعون سنجتثهم من جذورهم وهل أنت مطمئن يا يزيد بن كبشه إلى همدان كل الاطمئنان يا معدي وإلا لما سعيت للقتال ودعوتك إليه ما كنت بحاجة لدعوة وقد نظرت حياتي وأولادي لتطهير اليمن من أعدائها وماذا عن بني مازن ألا يقلقك موقف منك يمننا يتوحد يا يزيد إزاء كل عدو يأتينا من خارج أراضينا صدقت وإن كان بعض الخونة يساندونهم ويشايعونهم وهذا يحتم علينا أن نهزم الأعداء التي في نفوسنا من تعني بهم يا معدي تعني بهم الجرذان القابعة بداخلنا تخرب وتدمر أنت تلغز اليوم لماذا لا تفيد في حديثك وقد انقضت فترة اختفائك؟ انني أقصد الفرقة والتشدد والتناحر والتنابذ هي افظع من جرذان السد هل أنت ممن اقتنع بحكاية هدم الفئران لمأرب؟ هي حكاية لا تجوز على أحد لو كنا يقظين ما عبثت الفئران بالسد وبنفوسنا تعجبني حكمتك يا معدي كرب بقدر ما تعجبني شجاعتك لا هذه ولا تلك تكفي لطرد الأحباش لابد وأن يتوحد قومنا الكل اليوم ضدهم يعرب ونزار، قحطان وحمدان، كهلان، سبأ، حمير إذا كان الأمر كذلك فسيكون النصر حليفنا عليك أن تزور أهلك قبل أن نبدأ المعركه من؟ معدي كرب <تصفيق> أين أنت يا رجل كل هذا الوقت؟ حسبتموني قد ودعت الحياة أنا لا الى أن يخرجوا <تصفيق> كنت أعرف ان يقين قدراتك على الإفلات منهم لكنك, لكنك اختفيت طويلا أبرهت وجنده كانوا يترصدونني وجعلوا جائزة كبيرة لمن يأتي بي حيا أو ميتا <تصفيق> حمدا للآلهة على سلامتك المهم أن تبقى معنا أولادك بحاجة إليه أين هم؟ كم أنا في شوق إليهم كيف عبد الله وعمر؟ عبد الله خرج للمرأة أما عمرو فإنه كعادته ما زال يغط في نومه تساءلت وأنا غائب من أين لكم بطعام هذا الفتى النؤوم الذي وضع كل همه في بطنه؟ دعه إنه ما زال صغيرا قلبي يحدثني أنه سيكون له شأن وأي شأن أي شأن يمكن أن يكون لمثله؟ كن بجانبه ودربه على فنون القتال وسترى منه العجب إنه, إنه ينظم الشعر ماذا؟ عمر يقول شعرا؟ م? لا أكاد أصدق ما تقولين <تصفيق> أنتم لا تقربونه منكم ولا ترعونه ولا تعطونه أقل الاهتمام كيف؟ ونحن لا نراه إلا نائماً أو آكلاً بينما من في سنه يركبون الخيل ويحملون السيف إني رغم كل ذلك أشم فيه رائحة بطولة نادرة المثال <تصفيق> أنت واهمة أشد ما أخشاه إن كان يقول الشاعر أن يصبح من الصعاليك قلبي يوجعني حين تتحدثون عنه بهذه الطريقة أه... هل أعد لك طعاما؟ لا لا كل ما أرجوه أن تجهزي مأدبة كبيرة أدعو إليها يزيد بن كبشة يزيد؟ هل تحالفتما ضد بني مازن؟ تحالفنا نعم لكن ليس ضد بني مازن بل ضد الأحباش بريتكم تقدرون على تخلصنا منهم ومن بلويهم واستغلالهم إننا نحاول ولا بد من ضربات متواليه تقسم ظهورهم قدوا مداجعهم لا تجعلوهم يستقروا سنفعل من الذي سيعيد لميس معززة مكرمة يا ولدي؟ يا أمه قولي لشقيقتي أن تكف عن التآمر لا وقت للعبث ماذا تعني بقولك هذا؟ لا ما ما أختك باختفاء لميس أختي يا أمي أخفت القطيع ولميس لا أكاد أصدق أذني أختك تفعل هذا ولأي سبب لكي تستثيرني بنوا مازن أبرياء من هذه التهمة هم يعرضون السلام لكن لميس بين أيديهم تكون شيئا كبيرا يساومون عليه لميس ليست بين أيديهم ولكنها والقطيع عند أخوالها وأختك وراء هذا؟ لا لا لا يا عمر إنك تسيء بها الظن سجل أختي معي طويل قصيدتها ما زالت تتردد في كل مكان وزمان هل أواجهها بهذا التي تقوله أن؟ لا يا أمي دعيها إنها تظن أن تدبيرها هذا سيحضني على القتال وماذا لو أن الأمر صحيح؟ لقد عاد الرجال أمس بدون لميس أعلم هذا عن يقين كما أعلم بما رتبته شقيقتي حدثني يا ولدي هل في نيتك حقا أن تتزوج من لميس؟ لا أكتمك القول يا أمي هي تروق لي جميلة ذكية لكنها طيبة <تصفيق> وهل تضيق بطيبتها يا ولدي؟ إنها ألعوبة في يد شقيقتي ولن تستثيرني مثل هذه الحكايات ما الذي يستثيرك يا عمر؟ بالقصائد لم تحرك فيك ساكناً ومصرع أخيك كان... أختي تظن أني سأقاتل من أجل لميس ويفوتها أن أمر القبيلة هو الذي يعنيني وكذا الثأر لأخي وماذا أقول وهناك اليمن يا أمه قبيلة الكبرى والعروبة يذهلني هدوك ويدهشني على كل يبدو أنك تضمر شيئا كبيرا بل اشياء يا امي اشياء اضخم بكثير مما تتصور وقتي المازني ما قدومك الى ارضنا ومضاري بخيامنا جئت اقود قطعان الابل الديه التي عرضتها عليك حملتها إليك ومن قال إني قبلتها قلت لك إني سأعرض الأمر على شيوخ القبيلة ووعدت بإقناعهم بقبولها فلسنا نريد مزيدا من القتل والدماء تقولون هذا بعد رحيل سادتكم أصبحتم بعدهم بلا سند ولا حليف قلت لك إن سفيها مخمورا هو الذي قتل أخاك عبد الله وماذا عن أبي وماذا عن عمي وماذا عن شقيقتي ريحانه هذا ماض قديم لا رغبة لنا في إثارته ولا حاجة بنا إلى أن نذكره نحن لا ننساه أبداً ولن وقد رفضت القبيلة عن بقية وماذا أفعل أنا بهذه الإبل؟ وكيف أخرج بها من دياركم؟ كما دخلت بها فليس من عاداتنا أن نغدر بالرسل أو نسيء إليهم ومن يضمن لي أن امضي بها سالماً إلى قومي سيقتلونني على الطريق سأمضي بها معك وأرافقك حارسا لها ولك هيا بنا لن أنسى لك هذا النبل الذي لا يتصف به إلا فارس كل عربي فارس لو أنكم نظرتم إلى قلبه وما أفسدنا إلا الدخلاء أعرف أنك تشير إلى تحالفنا مع الأحباش ولكن ماذا عما يقولونه عنكم؟ ماذا يقولون؟ نحن لا نبالي بأي شائعات يتناقلها الناس هل حقا في نيتكم أن تتحالفوا مع الفرس القادمين من الشرق؟ الفرس؟ من يقول بهذا سوف أقطع لسانه ذلك رد على تحالفنا مع الأحباش القادمين من الغرب لسنا مع الشرق او الغرب لن نكون الا مع العرب لسنا مع الشرق او الغرب لن نكون الا مع العرب انها كلمات تدخل القلب يا عمر يا فروه بن موسيك تحالف مع زبيد ومع عمرو ولدي ليس أحب إلي من ذلك يا خالتي لكننا لا رغبة لنا في قتال بني مازن كيف وقد أمر بنا وبكم بني مراد؟ إن الحرب بيننا وبين الأحباش لم تنته إلا منذ وقت قريب وقد فقدنا فيها الكثيرين وستفقدون أكثر إذا أنتم تركتم عبيدهم يعيثون في الأرض فسادا. بنو مازن يهادنوننا ويتوددون إلينا ويترددون علينا ويصاهروننا هم يخافون أن تضعوا أيديكم في يد زبيد لا أكثر ولا أقل الحق يا أم عمر أنه لا قبل لكم بهم هم أقوى عده وأكثر عددا ولو هم يقاتلون زبيد بما تركه لهم الأحباس من سلاح ومال ما اوفرهما لديهم وكان خيرا لكم لو أن عمرا قبل الديه بئس ما قلت يا فروه نقبل ثمنا لجماء ولدي عبد الله لقد قتله سفيه مخمور لانه شتم راعي غنم قومه ها كان هذا هو السبب الحقيقي لقتله لا لا والله لقد تربصوا لما لما يا خالتي لقد انتهت الحرب بين سيف بن ذي يزن وبينهم في غير صالحهم هم يريدون أن يقولوا لزويد إن خروج الاحباش لن يضعف منهم لا لا يا خالتي لا لا أظنه فعلا يؤثر عليهم إلا إذا تحرش بهم الفرس القادمون من الشرق آه، ماذا ترى أنت في الفرس يا فروه هل يبقون هنا؟ هم حلفاؤنا ضد الأحباش القادمين من الغرب وعون لنا إذا أراد هؤلاء العودة <تصفيق> هيا انهم باقون يا ولدي هل استبدلتم هؤلاء بأولئك؟ ما العمل وقد استولى بذان على صنعاء بعد موت سيف بن دياز العمل أن تصغوا إلى ما يقوله عمرو بن معدي كرب لسنا مع الشرق ولا مع الغرب لن نكون إلا مع العرب قول طيب يدخل القلب لكن العبرة بأن نكون قادرين على تحقيقه قيل لي إنك أحسن صانع للسيوف في منطقتنا هل صدق من قال؟ ما صدق من قال هذا يا عمرو بن معد كارب يا شيخ زباين أراك تعرفني لكن لماذا قالوا لي هذا؟ أهناك في تقديرك من يبزك في صناعتها؟ لا لأني لست أحسن صانع للسيوف في منطقتنا فقط ولا في كل اليمن فحسب. حقا؟ يبدو أنك شديد الثقة في نفسك وفي صنعتك ما أظن أن في جزيرة العرب أو في أرض الفرس والروم والحبش من يفوقني <تصفيق> أرجو الا تكون مبالغا في تقدير فنك وعملك أنت كفارس لابد وان تكون قد سمعت عن أصف بن برخية من لم يسمع بهذا السيف المسحور الذي كان يستخدمه سيف بن زيزا لم تقل لي كيف سيكون سيفي ومتى اتسلمه منك يبدو لي بعد مصرع عبد الله اخيك انك تتوق لتسلمه على الفور بالطبع بودي لو كان لديك سيف اعددته سلفا لا لن يحمل عمرو بن معد كرب الا جديدا فريدا الصمصامه الصمصامه اي لون من السيوف هو هو ذلك الذي لا ينثني قط حاد صارم حاسم أبيض يماني هذا هو الذي أبغيه وأريده الصمصام وقد يقال له الصمصام ها ماذا ننقش عليه انقش عليه قولي ذكر على ذكر بكف مضارب ذكر يمان في يمين يماني متى تنتهي من صناعته ونقش هذه الكلمات عليه سأواصل العمل ليل نهار فإني أتوق أن أراه في يدك في أسرع وقت سأمر بك بين حين وآخر لارى ما تفعله تفضل لكن بودي أن تتذكر دوما أني من زبيد انا أيضا من زبيد <تصفيق> هل اعد لك طعام العشاء يا ولدي لابد أنك جائع. لا يا أمي لا حاجة بي إلى الطعام إنني مرهق لقد أصبحت تتناول طعامك خارج الدار وتأتين في كل يوم بعد منتصف الليل دعيني يا أمي في حالي فإني متعب غير قادر على أن أتكلم حتى حصانك يعود منهكا لأنكاد نجد له ما يكفيه من الطعام إنه قدره يا أمي كيف شقيقتي؟ أما زالت تشتمني وتهجوني بشعرها؟ لا إنها سكتت على مضض بعد أن سكت اذني بعبارة لها لست أريد أن أكون سبية مثل شقيقتي ريحانة ما افظع عبارات هذه الفتاة ومؤامراتها لكنني أقدر ظروفها ومشاعرها هي معذورة في قلاقها وليست وحدها فيما تحصه بل كل نساء القبيله إلى هذا الحد يستبد بكن القلق والانزعاج؟ ما السر؟ ما السبب؟ يا ولدي الأعداء لا يحيطون بنا إحاطة هذا السوار بمعصمي بل هم يتخللوننا كيف تيسر لك يا أمي أن تقولي وشقيقتي مثل هذه العبارات الكبيرة؟ من الزمن هو معاشرة أبيك يا ولدي ترضع الكلمات من شمس الصحراء لقد قتلتني شقيقتي بكلماتها وقصيدتها وباختراع حكاية ما تبغي لك من وراء ذلك غير الخير كل الخير تريد أن تنبهك إلى شرف الانتماء للقبيلة هذا الإحساس بالشرف يا أمي يولد معنا وإن احتجنا لبعض الوقت كي نستوعبه خشيت يا ولدي أنت تصير مثل السعراء الصعاليك الذين يهيمون على وجوههم لست منهم ولن أكون إنني لا أسمع نداء الثأر من قبيلتي فحسب بل من كل بلدي اليمن سلمت لي يا عمر وسلمت لقبيلتك ولليمن بل وللعرب تمنت أن أسمعها من. لن تسمعيها وحدك يا أمه بل سأسمعها لكل الجزيرة وما وراءها أعرف أنت ابن أبيك كان عندما يمتلئ رأسه بالهموم يجفوه النوم أرقت وأمسيت لا أرقد وساورني الموجع الأسود وبدت لذكرى بني مازن كأنني مرتقف أرمد جميل قولك يا عمر رائع أن عدت لقول الشعر الكلمات تضغط علي يا أمها وإذا بي أجدها على طرف لساني المهم أن تقرن القول بالعمل ولا تقف عند حد إنشار القصيدة لا تقلقي تعالي تعالي أطلعك على شيء ما زلت أحتفظ به لنفسي أي شيء هو يا بني؟ أريدك أن تري هذا وأن تدقق النظر إليه أي شيء هو؟ الصمصامه اهلا بك يا قيس ومرحبا. متى عت من صنعاء؟ اهلا اهلا يا فروة عدت اليوم أحمل إليكم الكثير من الانباء والاخبار وكيف حال صنعاء؟ كم أنا مشوق إلى زيارتها وأنا أكثر شوقا. لست أدري سر جاذبية هذه المدينة إن فيها لشيئا ما يشدنا، يشوقنا، يجتذبنا أهو عبق التاريخ؟ أهو عطر الحضارة القديمة وذكرياتها؟ أهو قصورها وجنانها؟ قد يكون كل هذا لكن سحرا غامضا. يلفنا حين ندخلها وحين نخرج منها أن نفس نفسي انتزاعا كانما أرضها تأبى أن تدعني هذا والفرس وباذان فيها فما بالكم لو تطهرت منهم أما من سبيل لهذا هل من وسيلة تخلص لنا بها مدينتنا العريقة؟ ما كادت تتحرر من أبرهة والقليس حتى جاءها هؤلاء بالحديد والنار فليكن منا سيف ذو يزن جديد يطيح بهم كما أطح بالأحباش أن يكون لنا ذلك وقد تفرقنا كما يقول المثل أيدي يا سبأ صرنا مثلا للتفرق يجري على ألسنة أهل الجزيرة بل وخارجها وعلينا في هذه المرة ألا نستعين بأحد عليهم وإلا بقي لنا كما بقوا ربما كفانا الرومان شرهم فقد سمعت بانتصارهم الكبير عليهم هزيمتهم جعلتهم كحيوان الجريح أكثر هياجاً وصخباً وثورة لقد كنت في صنحاء. ولا بد أنك رأيت وسمعت جديد نعم نعم الناس ضيق الصدر بهم وينتظرون اللحظة المناسبة للانقضاض عليهم ما أظن أنهم يقدرون وحدهم على هذا لا بد أن نقف بجانبهم ونساندهم لكي يلقوا بهم خارج البلاد لا لا الوقت غير مناسب هم أقوياء مجروحون وهم يتصادمون مع الجميع نعرف صدامهم مع الأحباش لكنهم يتعاونون مع اليهود ومن يقبل الرشوة لقد بدأوا صداما مروعا مع يثرب لقد شهدت باذان بنفسي يصرخ ولا يكسر غاضب غاضب جدا يا أخي فيروز. انظر رسالته هذه إذا كان هو غاضبا هناك في طهران فيجدر بنا أن نكون هادئين في صنعاء أي هدوء هذا الذي تطلبه؟ والإمبراطور ثائر يهدر بسبب كتاب وصله من يثرب يدعوه فيه محمد إلى الإسلام قيل لهذا مع الوافد علينا من إيران برسالة كسر يا شقيقي باذان كيف يجر هذا الرجل؟ على أن يبعث بمثل هذا الكتاب يبدو أن هزيمة كسر أمام الرومان قد أثارت ويريد أن يخفف آثارها أرغب تتحدث عن كسر بما لا يرضي لقد شق الكتاب الذي وصله ومزقه وانتهى الأمر لا لم ينتهي رسالته إلي تطلب مني أن أبعث إليه برأس هذا الرجل الذي في الحجاز والذي تجاسر على مقام مولانا الإمبراطور و... <تصفيق> إذا كان الأمر بهذا اليسر والسهولة فلماذا لا تنفذ أوامره وتبعث إليه برأس هذا الرجل؟ لا بد وان أفعل، هاتوا لي فارسين من الشجعان؟ يبدو أنكم كما يقولون لم تتطعظوا بما حدث مع أبرها يا فيروز نحن ننفذ أوامر كسرة، علينا على الأقل أن نبعث به مكتوف اليدين هذا الرجل الذي في الحجاز له أتباع يؤمنون برسالته وبالدين الذي أتى به وهل يخفون في طريق جنودنا؟ لا لا لا يا فيروز لقد وقفوا في وجه أبي سفيان وقريش وأنزلوا بهم هزيمة ساحقة في بدر لكنهم لا يستطيعون مقاومة جنود الإمبراطورية الفارسية لقد قدروا على الإيقاع بقريش كما أن من بين المؤمنين بما جاء به اناسا من الفرس مثل سلمان واناسا من الروم مثل صهيب لا لا لا لن يستطيع أحد أن يحميه منا أنا أنصحك لا أكثر ولا أقل لا تفتح لنا جبهة جديدة إن الأمور تجري من حولنا ولا قدرة لنا على متابعته يبدو أن هذا الذي يجري في الحجاز سيكون له أثر كبير علينا هذا مؤكد وها هي صنعاء تنتفض غضبا وتواجه يثرب في عنف في الوقت الذي تتتابع وفود اليمانيين إلى المدينة وما العمل الآن؟ إن الفرس إذا امتد نفوذهم إليها أصبحنا محاصرين لا نستطيع إلا أن ننتظر عودة جند باذانا إليه ونرقب ما يحدث هل في مقدورهم أن يأتوا برأس الرجل الذي في الحجاز على حد قول كسرة؟ لست أدري لكنني لا أظن أن يثرب تتخلى عنه لقد أحسنت استقباله يوم هاجر إليها من مكة وقاتلت إلى جانبه في بدر وأحد لكن اسم كسرى يثير الرعب وستفزع يثرب وتخشى أن يجرد جيشه عليها سيباد كما باد الأحباش من قبل أما زلت يا عمرو تؤمن بأن هناك قوة خفية عظمى في أرض الحجاز والكعبة؟ هذا إيماني منذ تمزق جيش أبراهة وسقطوا صرعا من كان يصدق؟ أي أنك تعتقد أن فرسان بازان لن ينجحوا في مهمتهم هيهات إن الذي حمى محمدا من قريش سيحميه من الفرس والذي حمى كعبة مكة من أبرها قادر على أن يحمي يثرب من بازان الأمر مختلف جد مختلف يا عمرو. كأنك لا تعرف قدرة الفرس رأي عمرو نعرفه منذ وقت بعيد يا قيس وليس جديدا علينا أي رأي والأحداث تجري من حولنا لا نكاد الحق بها رأي قديم أعلن وطالما ردده لسنا مع الشرق او الغرب لن نكون الا مع العرب اراك تعد راحلتك وطعامك وشرابك الى اين يا عم؟ اريد ان امضي الى صنعاء يا لميس خلسه وخفية لما؟ الطريق غير مأمونة والكل يترصدك يا عمر القبائل والأحباش والفرس لن ينال مني شيئا لابد لنا من أن نعرف ماذا يجري هناك بين الأبناء الفرسيين أنت تخاطر بنفسك في أمور قد يستطيعها غيرك ابعث بمن يأتيك بالأخبار لست أسعى فحسب إلى الأخبار أريد أن أعرف أكثر ثم إني في شوق إلى صنعها ها قد قلتها في صراحة أنت في شوق إلى صنعها <تصفيق> أتغارين من مدينة يا لميس؟ هي حقا مدينة جميلة لكن من حقي ان أغار منها لأني أعرف موقعها من نفسك وقلبك إني أريدها لنا يا لميس خلصها سيف من أبرها لتقع في براثن بازان. عمر أتفكر أتفكر في قتال الفرس يا عمر؟ ليت ذلك بيدنا إذ نحن نرفض أن نكون ولاية من ولاياتهم ونأبى أن نخضع لهذا الكسرة في طهران وقد نجح الروم أخيرا في إقاع الهزيمة به نفوذ بازان وإخوته لا يتعدى صنعاء ولا سيطرة لهم على غيرها أولا تعرفين ماذا تعني صنعاء بالنسبة لنا؟ نحن أبناء اليمن؟ أعرف المثل الشهير لا بد من صنعاء ولو طال السفر ولا بد من صنعاء ولو طال القتال والنضال ليست مدينة مثل بقية المدن؟ لا أنت لا تقدرينها حق قدرها يا لميس صنعاء تعني الجنتين تعني قلب اليمن تعني الحضارة تعني سبأ ومأرب معه كأنك تريد أن تقول فيها شعرا ليتني أستطيع لكن يوما ما سيأتي شاعر يستطيع أن يعبر عن ذلك ماذا تقول؟ ومن أين لك هذا النبأ المفجع؟ أقول يا مولاي بازان إن كسرى قد مات كسرى مات؟ وكيف تعلم بالخبر قبل أن نعلم به؟ علمت به من محمد حين مضينا إليه لنحمله إلى كسرى كما أمرتني نهو لأمر مذهل وكيف وصل إليه الأمر لست ادري لكن ابنه شرويه تولى الحكم من بعده فيروز فيروز فيروز أين أنت؟ تعال تعال لتسمع ماذا بك؟ هل عاد الفرسان الذين بعثت بهم للحجاز؟ نعم نعم عادوا إلينا عادوا بدلا من أن يمضوا على الطريق إلى طهران وماذا فعلوا بالرجل الذي طلبتم رأسه أو أردتم أن تقدموه لكسرى مكبلا؟ فاشلت مهمة الفرسان ورجعوا إلى صنعاء يحملون نبأ موت كسرى موت كسرى؟ من قال لهم هذا؟ الرجل الذي في الحجاز هذا ما نقله إلينا العائدون أيها الفارس ماذا قال لكم ايضا هل أضاف شيئا؟ نعم يا مولاي قال إنه دعا الله أن يمزق ملكه كما مزق كتابه وقد استجاب الله للدعاء ماذا؟ هل وصل به الأمر إلى هذا الحد؟ انتظر انتظر يا أخي حتى يكمل الفارس حديثه أي حديث هذا الذي يكمله؟ لا رغبة لي في أن أسمع شيئا وماذا لو ثبت لك أن كسر قد مات حقا وأن ابنه تولى من بعده؟ يكون الأمر مذهلا بحق أن يعرف اخبارنا قبلنا دع الفارس ينقل لنا شيئا مما راى كيف حال اليهود معه؟ ما عاد لهم سلطة ولا سلطان. أنهى نفوذهم إلى هذا الحد؟ كيف؟ لقد حاولوا أن يخونوه وأتباعه حين حاصرت قريش المدينة كيف تأتى لهم أن يدافعوا عنها ضد أبي سفيان وجنده؟ قيل إن سلمان الفارسي أشار عليه بحفر خندق حول يثرب ولم تستطع قريش وأهل مكة اجتياز هذا الخندق؟ فشلوا كل الفشل وانكشف اتصال اليهود بهم فجردهم من سلاحهم ثم طردهم واضح أنه قد أصبح ومن معه قوة يحسب لها ألف حساب ألم يحاول معكم لكي تدخلوا إلى الدين الذي يدعو له؟ الحقيقة أنه, أنه لم يدعونا وحدنا إلى دينه ماذا تعني؟ لم تجب بوضوح على سؤالي لقد اجبت يا سيدي بالطبع دعانا إلى الدين الجديد وسألنا أن ننقل إلى مولاي رسالة منه ماذا, ماذا يقول في هذه الرسالة؟ أهي مكتوبة؟ لا إنه يدعوك أنت والأبناء الفارسيين إلى دينه ماذا؟ يدعوني أنا وإخوتي إلى دينه؟ ها وقد استفحل الأمر اهدأ, اهدأ يا أخي ودعنا نفكر معا لا يعرف أننا على دين فارس وكسرى وأننا نعبد النار؟ من المؤكد أنه يعرف ذلك فيروز، عليك أن تدعو الأبناء إلى الاجتماع بي فوراً من المهم فعلا أن نفكر معاً في هدوء وروية يجب أن يكون لنا موقف موحد وقرار حاسم في هذا الذي يجري هذا يا فروه ما ترام إلى سمعي في زيارتي إلى صنعاء نحن نواجه موقفاً صعباً ألسنا أقرب إلى محمد من هؤلاء الفرس؟ هو عربي ودعوته فيها خير للناس أجمعين قيس يبتعد عني في هذه الأيام ولست أدري لذلك سبباً هو ابن خالتي وأنا أعرفه جيداً بوده أن يصنع شيئا يزيع اسمه بين الناس فليصنع هذا الشيء وسنردد فعله إن كان طيباً وما من مبرر للتباعد أنا معك ولا بد أن نجتمع ثلاثتنا لنقر رأينا على شيء أميل إلى أن نسارع إلى محمد في المدينة ونسبق إليه عبدة النار أتعرف أن هذا سيزيد من كراهيات الأحباش لنا وبغض اتباعهم هم يكرهوننا على كل وجه ولا أظن أنه سيكون لدى عبيدهم هؤلاء بغض أشد مما هو الآن لقد دالت دولاتهم ولن تعود ألست معي في ان ما يدعو إليه محمد خير ألف مرة من عبادة النار عبادة النار وجدنا عليها اباءنا منذ مئات السنين يا بازان وماذا أجدت؟ أه؟ ماذا أجدت؟ ماذا أفادتنا عبادتها؟ هي تحرقنا كما تحرق الكافرين بها؟ بل هي معنا أشد تقديسنا لها يجعل شرارها وشرها يستفحلان لقد أدرت في رأسي ما يقول به محمد وإني... وإن لا اشعر بميل اليه ماذا؟ هل تريد أن تفهمني؟ أنك تريد أن تسلم، لأنك مقتنع بما جاء به محمد. أرضيك هذا الذي يحدث يا عمرو؟ هذا ما اتفقنا عليه. يا قيس اهدأ نحن نسعى لهدف كبير. فلنتحمل من أجله الكثير أنت تردد وتقول في كل محفل وناد نحبس فضول أموالنا في أرضنا نأخذها من أغنيائنا ونوزعها على فقرائنا أين هذا مما يحدث اليوم؟ فروة يأخذ لنفسه كل ما نغنم من الفرص نحن نريد أن نغنم شيئا أروع من الأموال يا قيس ما قيمتها؟ ألسنا نقاتل من أجلها؟ ألسنا نحارب لنحبس فضول أموالنا في أرضنا؟ هي الآن في أرضنا وبعد النصر ننظر في أمر توزيعها على فقرائنا هل تظن أن فروة يومها سيتنازل عنها في يسر وسهولة؟ إذا لم يفعل أخذناها أخذ عزيز مقتدر ولن نسمح له بحيازتها ثم, ثم إنه يا عمر لا يقاتل قتالا حقيقيا وليس له في المعارك دور أظنك تظلمه في هذا يا قيس لكنني خلال القتال لا أدري بما يحدث أنت؟ تخوض الطعان كاسد هصور وتجتاحهم بعنف وقوة ليس أمامنا في الحرب غير هذا إنها موت أو حياة أما هو فيناور ويناوش وإذا اشتدت الهيجاء دفع برجل القبيله إليها ماذا؟ ألا يقاتل معنا ومعهم؟ ألا يخوض المعركة؟ قلت لك إنه يكتفي بإلقاء الأوامر ولا يحارب إلا إذا هجم الأوامر أسمعها منه إنه شيخ قبيلتنا ربما كان ينقل ما أمر به وهل نخالف نحن ما يشير به العنسي رغم عدم رضا نعم؟ ما لك لا ترضى عنه وهو يقاتل بضراوه وعنف أنا غاضب لزواجه من زوجة بازان أهذا ما تعاهدنا عليه؟ هو تقليد قديم الهدف منه مزيد من اذلال العدو لكنه متدله فيها يا عمرو وأخشى ما أخشاه أن تدبر له أمره مرضية أنت عن زواجك بهذا الرجل العربي العنسي؟ لا، لكنه سباني في المعركة هو أصبح يحق له ذلك وإلا قتلني يا فيروز وإلى متى ترضين لنفسك هذا الهوان؟ آه، لانه جميل التقاطيع؟ لا، لا يا فيروز نفسي تعافه مهما كان جميلا لكنني مضطره ما من شيء يجبر سليلة الأكاسرة على البقاء في كنف هذا الرجل قل لي أنت ماذا بيدي؟ ألم ينتصر عليكم؟ ألم يذقكم شر هزيمة؟ رجاله كثيرون كل القبائل انضمت إليه في ثورته علينا لا قبل لنا بهم وأنا أيضا لا قبل لي برفضه خاصة وقد جعلني حرة وتزوجني مم. لقد تسللت إليك على أمل مساعدتك لكن يبدو أنه ما من أمل في ذلك كيف؟ قل لي ماذا أفعل وأنا رهن إشارتكم أنا منكم ولكم بل اني لا أخشى أن تشي بي إلى العنسي واليمنيين فيقتلوني ماذا؟ أنت شقيق زوجي الراحل وواحد من أبناء الفرس الأعزاء أنا شقيق زوجك وهو زوجك الآن هذا العنسي الذي قتل رجالنا إنها الحرب وإذا منتصرتم أتوسل إليكم لتخلصوني منه لن ننتصر طالما هو على قيد الحياة قيس نحن أبناء قبيلة واحدة ضع سلاحك في غمده ارجوك لا لن تفلت مني في هذه المرة انتهى الأمر وحانت ساعة منيتك خنجرك المسموم هذا اولى به الفرص وليس أنا يا قيس لقد أسأت يا فروه بما لا يدع لي مجالا لكي أدعك تعيش لتعيث فساده ان كان الأمر مشيخة القبيلة خذها لا حاجة بي إليها خذها واتركني لن أتركك إلا جثة هامدة ولن يجديك ما سلبت ونهبت من قوافل الفرس لتبقى فضول أموالنا في بلادنا يا قيس كما نادى بذلك عمرو بن معدي كريم ونادى بأن أخذ من أغنائنا لنوزع على فقرائنا فهل فعلت هذا؟ انا أحتفظ بالمال كي أنفق منه على قتال أعدائنا وليس لنافسك كفاك كذبا وخداعة سأريح القبيلة منك واليمن والعرب سيغضب العنسي ولن يرضى عمر عما تفعله بي احذر احذر سخطهما سخطهما عليك أشد وأبقى وسيرضون عني يوم أقود القبيلة إلى صنعاء لم تستجيب لك ولن تقبلك شيخا إذا أنت قتلتني بل سترى في عملها المنتظر لأني خلصتها منك ومن جورك وظلمك إني أريد أن لا تضيع حياتي على يديك بل أريد أن اقتل في ساحة الحرب ضد الفرس. انت في ساحة الحرب أجبن من ان تخوض المعارك يا فروه أقسم لك أقسم لك إني سأتنازل عن كل شيء لن تتنازل أبدا عن شرورك وآثامك فخذها يا فروة طانة النجلة آه آه آه آه آه آه آه قادر. قادر آه خذ طالة ثانية حتى تغرق فمك وإلى الأموة لقد فقدت صوابك يا قيس كيف تقتل فروة شيخ قبيلتك؟ كيف؟ ما قتلت ما قتلت وإنما قتلته تصرفاته وأعماله وشروره يا عمر أكاد أجن مما فعلت يا رجل الا يكفي ما أنا فيه أمي في النزع الأخير ماذا؟ خالتي؟ هل ساءت صحتها إلى هذا الحد؟ لماذا لم تصغي إلى ما قالته لك؟ إنها تودع الحياة غاضبة عليك من نقل إليها خبر مصرع فروه هل, هل قال لها أحد إني قاتله؟ لا حتى لو أن أحدا نقل إليها الخبر لما وعدته يا قيس لا لست أريدها أن تمضي من الحياة يا عمر وهي غير راضية عني أنت تعرف مكانتها عندي لو كانت لها مكانة حقيقية لا جبت لما طلبته منك لقد خلصنا من شروره وأطماعه وصرنا أكثر قدرة على الزحف إلى صنعاء نحن منذ قتل بازان لم نصنع شيء أن يستحق الذكر لأن العنسي اكتفى بزوجة بازان وارتاح إليها وارتاحت إليه قيس أنت إذا مضيت في الحديث السيء عن العنسي ساقاطعك ماذا؟ لا لا يا عمر ليس هذا وقت قطيعة بيني وبينك نحن حليفان وأنا حليف العنسي ووراءه إلى أن يتم تطهير كل اليمن من الأبناء الفرس وأنا معكم بكل بني مراد بل بكل مذحج. او أصبحت لك السيادة على مذحج يا قيس؟ أي بيح لك قتل فروه ذلك؟ لا, لا, لا أظن أحدا يتطلع إلى هذا المكان و و وإن كنت تريده فإني تعرف يا قيس أنني لست بحاجة إلا لمعركة أخوضها ضد الغزاة العتاء أعرف هذا عن يقين يا ابن الخالة والرئاسة لك في أي لحظة تشاء. دعني أذهب لهذه الخالة التي نسيت نصيحتها وضربت بكلامها عرض الحائط بل هي أمي من بعد أمي يا عمرو ومعزتها عندي لا تقدر ها انت ذا ستفقدها كما سافقدها لا لا لا من يدري فقد تسترد عافيتها <تصفيق> هذا الصوت ينعيها لنا تجلد يا عمر ولا تجزع وكن صبورا من اجل مثل هذه الام خلقت الاحزان يا لميس تعرف أن بقلبي كل أحزان الأرض على فقدها فقد كانت أمي بقدر ما هي أمك في هذه صدقتي لقد كانت امرأة فريدة لا يجود الزمان بمثلها ورحيلها في هذه الظروف القاسية شديد الوطأة علينا لكن ماذا نملك؟ نملك أن نذكرها بالخير وأن نعمل وفق ما كانت تشير به وتنصح نعم كانت نصائحها غالية ما رأيت أحدا يعرف حقيقة الناس مثلها لقد أثبتت الأيام صدق نظرتها للناس تذكرين ما كانت تقوله عن قيس لا أنساه كانت تقول إن طمع قيس وطموحه سيصل به للدم وصل به لذلك حقا وصدقا ولست أدري إلى أين يصل به بعد ذلك يجدر بك أن توقفه عما يفعل وليس فيه خير لليمن ولا للقبيلة مثل هذا اللون من الاندفاع الجنوني لا سبيل إلى ايقافه لست أنت الذي يقول هذا يا عمر أنت فارس القبيلة وحاميها لكنه شيخوها وسيدها ومقاومته يمكن أن تشدتنا أيدي سبا أنتم تدفعون ثمناً غالياً لوحدتكم إنها تتم على حساب أشياء غالية لأن الوحدة أغلى أثمن إنها السبيل الأول والأخير للنصر كان الوقت يا زوجي العزيز لحقن الدماء ووقف هذه الحرب إنهم قومك الفرس الذين يرفضون أن يتركوا اليمن في حال سبيلها ألم يجئ قومي بناء على طلبكم وطلب سيف بن ذي لكن الإقامة طابت لهم هنا ويرفضون بلادهم إذا قرروا أن يمضوا عائدين هل تتركني أذهب معهم أم أبقى؟ ماذا ترين أنت؟ أليس المكان الصحيح للزوجة أن تبقى بجانب زوجها؟ <تصفيق> إني أخاف أن تفرط في وتدعني أغادر الأرض السعيدة بل تبقينا طالما طروق لك الحياة هنا مرحبا بك وأهلا لما ترحب بي وتطرد أهلي وتطاردهم بلا هواده لأنهم يستغلون بلادنا أما أنت فلست من الغزاة وإن كنت قد غزوت قلبي أتريد أن تنتصر في الحرب والحب معي؟ هذه بتلك واحدة بواحدة كل ما يهمني أن تكوني راضية كل الرضا ما تصورت أن الحياة يمكن أن تجود علي بمثل ما حدث هذا يسعدني ويملأ قلبي امتنانا للأقدار التي ساقتنا إلى بعضنا شيء واحد أتمناه وأرجو أن تحققه لي بحق حبي لك ثقي في أن كل ما تطلبينه مجاب ولن أبخل عليك بشيء مهما يكن أريد أن تتفرغ لي بعض الوقت أريد أن أكون معك في الحديقة وحدنا <تصفيق> أنت الآن يا قيس سيد قومك وكلمتك هي الأولى والأخيرة كيف تتصور هذا يا فيروز؟ قبلتنا أقوى من أن يسودها أو يقودها شخص واحد لقد جئتك من قبل أخي دازويه برسالة قصيرة وبسيطة آه. وماذا يريد أن يقول شقيقك؟ وقد مضى علينا في القتال قرابة ربع قرن هو يسألك أن تساعدنا على ذلك الأسود العنسي إنه العقبة في سبيل السلام ماذا؟ العنسي قائدنا وقد انتصرنا عليكم بقيادته على أيام بازان ماذا تريدون منه؟ لا لا لا نريد منه شيئا إذ أنه صلب الرأي يرفض أن يتفاوض معنا وماذا تريدون مني أنا؟ أنت قتلت أخانا شهر وبسطت نفوذكم على أغلب أرض اليمن هي أرضنا يا فيروز أرضنا وما لكم بها شأن؟ دعوها لنا وارجعوا لبلادكم ذلك هو المصير المحتوم <تصفيق> لكننا نريد أن نخرج بشيء من الكرامة أي كرامة هذه؟ تريدونها لانفسكم على حساب الآخرين؟ تعلم أننا أسلمنا ولا نقدر على العودة إلى بلادنا خوفا من كسرها هذا أمركم لا شأن لنا به فقط نريد منك أن تتوقف عن مساندة العنسي بعض الوقت ماذا تعني؟ هل تريد مني أن أتخلى عنه؟ لا لا لا ليس هذا هو المطلوب بالضبط لكن إذا غضت الطرف فقد تكون لدينا فرصة للتخلص منه. هذا شيء آخر لكن ما هو المقابل إذا أنا رضيت بذلك أطلب ما شئت من المال نعطيك إياه ثم نرحل غير مهزومين. لكن لكن لكن ماذا يفعل عمرو بن معد كرب إذا هو عالم بالأمر؟ من أين له أن يعلم؟ هذا اتفاق سري خاص بيننا وبينك أتضمن لي الا ينكشف هذا السر؟ لك علينا هذا ولسوف تصبح أنت بعد التخلص منه على الرأس القبيلة و و و وقد أتوج ملكاً ملكا إذا رحلتم سوف نرحل يوما. هيا هيا ساعدنا في خطتنا لماذا أنت هنا يا قيس في هذه الساعة؟ ماذا أتى بك؟ جئت أعرف خطوتنا القادمة رجالنا يتساءلون عن السر في توقف المعارك من قال إنها توقفت؟ ما من يوم يمر إلا وهناك معارك طاحنة مع الفرس نحن نريد أن نشن غارة عليهم ونحاصرهم داخل صنعاء سنفعل حين يجيء الوقت المناسب الحرب طال أمدها وضاق بها الجميع لأنه لا بد من نص حاسم يجعلنا قادرين على طردهم بالكامل لدينا الرجال والعتاد مما يمكننا من هذا يا قيس؟ أظن هذا مذحج عن بكرة أبيها تقاتل من ورائي ومن ورائي عمرو بن معدي كريم لكن المؤامرات تحدق بنا من كل جانب ولست قادرا حتى الآن على توضيح حكاية فروة ومصرعه ما كان يستحق هذا؟ لقد كان له دوره ها. هذا موضوع نفضنا أيدينا منه ولا رغبة لي في استئناف الحديث عنه كلنا معرضون لمثل هذا يا قيس إذا لم نأخذ حذرنا أعداؤنا خبثاء لا لا لا تقلق فإن رجالنا يحرسونك وما من أحد يستطيع الوصول إليك الذين خانوا فروة يخونون العنسية يا قيس ويخونون قيس وعمر شدد على الحراس عيونهم مفتوحة والابواب كلها مغلقة ومن المستحيل أن يتسلل أحد كيف دخلت أنت إذن إلى هنا؟ من؟ قيس متى أتيت؟ ولماذا تتعجل المضي؟ الرجال بانتظاري نحن نخشى إغارتهم علينا بودنا أن نستضيفك قليلا يا رجل إذ قلما نراك إنها الحرب التي لا تجعلنا قادرين على التقاط الأنفاس هل لا تحب أن امضي معك وأريك الطريق إلى خارج حديقة الدار ليتك تفعلين فلسنا متعودين على هذه الغابات من الاشجار <تصفيق> أتسمي هذه غابة؟ إنها بضع أشجار متناسرة أي الأبواب ستتركي لها مفتوحة؟ ليتسلل الرجال الباب الشرقي حاول أن تبعد رجالك عنه لن يكون هناك أحد منهم قرب الباب إلى متى يظل العنسي في الحديقة؟ إلى قبيل اختفاء القمر وسأكون بالدار لأعطي الرجال الإشارة هل اتفقتم عليها من قبل؟ بالطبع سأوقد السراج وأطفئه ثلاث مرات بعدها يدخلون هل بالحديقة نفسها أحد من الحراس؟ لا يكون العنسي وحده حتى أنا لن أكون معه إن معه سيفه، وتعرفين مهارته في استخدامه هم سيتسللون وإذا تنبه لهم تكاثروا عليه ثم إنه أحيانا يكون في غفة سأنتهز إغفاءته وأعطي الاشاره عمر لقد حاربت طويلاً وقاتلت وانتصرت ويحق لك أن تخلد للراحة ترك لنا الفرس بعد هروب فيروز في وأخيه تلالاً من المشاكل تطهير اليمن منهم كان أقصى من طرد الأحباش صدقتي كان يجب أن نواجه الأمور الصعبة عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر يا لها من عبارة بليغة او أنت قائلها؟ لا أنا ناقلها لا أكثر ولا أقل هي تصور حالنا الساعة أراك مهموما أكثر منك ابتهاجا بالنصر لأني أعرف فداحة ما يواجهنا أفواه يجب أن تطعم ومشردون لا بد لهم من مأوى وأخطار تتهددنا من الداخل والخارج ولا شيء يخيفنا ولا شيء يقلق صنعاء واليمن ما دمت فارسها الفارس مشكلته في الحرب أن ينطيح بالرقاب مشكلة الآن أن تبقى الرؤوس فوق الرقاب هي فوقها ما دمت لا تستخدم الصمصام <تصفيق> لا يكفي ان تبقى بل نريد لهذه الرؤوس أن تفكر وأن تعمل <تصفيق> يانا تقول كلمات يشق علي يا عمرو إدراك مراميها نحن يا لميس على اعتاب أيام أصعب من أيام تحرير صنعاء من الفرس ماذا؟ كيف؟ نحن على اعتاب أيام نحرر فيها نفوسنا وقلوبنا ترى ماذا تكون خطوتنا التالية الاشعث ماذا تنوي؟ قل لي بداية ماذا فعلت ببقايا الفرس هنا في صنعاء؟ بعض زبانيتهم ممن شاركوا في المذبحة كان لا بد من استئصال شافتي سألناك ألا تجري مذبحة أخرى؟ لا لا لا هم بضعة أفراد كانوا جلادين لفيروز وأخي خاصة هؤلاء الذين قتلوا أطفالا من زبيد كانوا في صنعاء لقد بكى عمر لذلك؟ وأقسم لينتقمن من فيروز ما رأيته يبكي كما بكى في ذلك اليوم وهو أبدا لا يحب أن يتذكره أعرف ذلك أكمل ما بدأته من حديث عمن تبقى من الفرس سقت بعضا من غير المرغوب في بقائهم في اليمن سقتهم إلى عدن إلى عدن؟ ماذا يفعلون فيها وأنت لا تريدهم في اليمن؟ لقد وضعناهم في سفن تدور حول الجزيرة العربية وتمضي بهم إلى الخليج لتلقي بهم على شط بلادهم أحسنت بقاؤهم هنا ساجعلهم جواسيس وجانب آخر سمحت لهم بالسفر برا في طريقهم لبلادهم ألا تخشى أن يعودوا؟ لا لا لم يفتني هذا لقد أرسلتهم تحت حراسة مشددة أحسنت في هذا أيضا لقد أرحتنا من إزعاجهم لنا وهناك البعض كانوا يشارك أهلنا في الثورة على الفرس لقد كانوا موالين لنا وأدوا لنا بعض الخدمات هؤلاء سمحت لهم بالبقاء لا خوف منهم فيما اظن لا لا لكم أن تطمئنوا إلى أن دولة الفرس قد دالت في صنع كلفنا ذلك الكثير <تصفيق> والآن إلى سؤالي الذي بدأت به ترى ماذا تكون خطوتنا التالية؟ تعال نبحثها مع عمرو بن معدي كرب. أرى أن نرتب أمورنا هنا قبل أي شيء آخر شؤوننا الداخلية ايه أمور على أي أساس يا قيس؟ أمور إدارة البلاد وتوحيد قبائلها ولم الشمل ونسيان الأحقاد وما ما الذي يمكن أن تجمع الناس حوله؟ ما زال كل له طريقه لقد طردنا الفرصة من بعد الأحباش وخلصت لنا بلادنا فلنرعاها لسنا في جزيرة معزولة عن العالم يا قيس حولنا أمواج صاخبة ما لنا والعالم علينا أن ندعه وصخبه ولنهتم نحن ببلدنا وأهلنا ما لأرك ساكتا يا عمر تحدث الصمت هنا لا يفيد ولا يجدي أنا معك في أننا لا نستطيع أن نعتزل ما حولنا ولا أن نفصل أنفسنا عنه أما من سبيل واحد لكي نستقل بأمورنا وشؤوننا قبائلنا شتات وأقالمنا متفرقة لا يكفي إخراج الأحباش والفرس لنتوحد تركوا ما يشتتنا ويفرقنا لعشرات السنين ثم إن للمدينة رأيا فيما يجري هنا على أرض اليمن في رأيي أنه لن يوحد الناس هنا إلا الإسلام الناس دخلت في دين الله أفواجه ولقد أسلمنا لكن البعض لم يرضى عن رفعين السلاح في وجه الفرس هم لا يدرون مدى ما أصابنا على أيديهم السؤال هو هل تقبلنا المدينة إذا نحن أقبلنا عليها؟ بل وترحب بنا صدرهم واسع وحروب الردة مشتعلة ويودون لو أغلقوا بابها في اليمن ليتخلصوا من الباقين لماذا إذن لا نتجه إلى المدينة؟ ما قولكم في هذا؟ أنا شخصيا أوافق على هذا وأتصوره حلا واقعياً مثاليا. هل يختارون منا عاملاً؟ لا لا لا إذا ذهبنا وهذا هدفنا فشلنا فيما نذهب إذن؟ لنسلم إليهم ما حصلنا عليه من نصر على الأبناء الفرس الأبناء كانوا قد أعلنوا إسلامهم ورغبوا فيه سبيلا لاستمرار حكمنا أرى أن يكون ذهابنا لنقول لهم نحن معكم ونقبل منكم ما ترونه فينا كان خلافنا معكم بشأن الفرس وانتهى أمرهم <تصفيق> ما أعجب هذا كأننا نقدم أنفسنا اسرى لهم في مقدورك ألا تذهب إذا تصورت هذا نحن نمضي إليهم باختيارنا وسوف يقدرون هذه الخطوة من جانبنا فيتسامحون خاصة وليست لنا مطالب خاصة نسألهم إياها لقد أدينا دورنا قبل القبائل واليمن والجزيرة بطرد الفرس منها كلفنا ذلك دماء زكية وقتالا ضاريا لا تنسوا شيئا إننا إذا فعلنا هذا قد يجردون علينا حملة سنقاتلها بضراوة ولن نستسلم أبدا فلنوفر على أنفسنا هذا لقد ظهر بيننا نبي عربي آمنت به الجزيرة وأنا من أعماق قلبي مؤمن بما جاء به لكن المشكلة هذه الزكاة إنها أخت الجزية لا تقل بهذا يا قيس الزكاة هي التي عنيناها بقولنا طيلة الحرب نحبس فضول أموالنا في أرضنا ونأخذ من أغنيائنا لنعطي فقراءنا أحسنت يا عمر إنه والله لدين يحض على الخير وحسن الخلق اذا هيا بنا إلى المدينة أقضني معك يا عمرو بي رغبة شديدة في أن ألقى نساء المدينة من منهن؟ هن؟ ألست سعيدة بالبقاء في صنعاء؟ لقد أحببت صنعاء حبا فوق كل حب لكن شيئا ما في المدينة نسعله أي شيء هذا؟ أريدك أن تستريحي الرحلة طويلة ومضنية لكن لقاء أمهات المؤمنين وأهل البيت يهون من أمر الرحلة الحق أنني لا رغبة لي في أن تكوني معي هذه المرة ارجئيها لمرة اخرى. بل خذني معك هذه المرة أتمنى لو قابلت أسماء ذات النطاقين أعلك وقبل... منذ وقت بعيد شغفك بالإسلام وإيمانك به إنني منذ أسلمت أصوم وأصلي يا عمر واؤدي الزكاة حقا لقد شغلتني المعارك عن كثير مما يدور هنا لست وحدي في هذا أيضا شقيقتك كبشة تتمنى لو صحبتك ليس هذا في مقدوري إنه أمر يتعلق بزوجها وأولادها. إذن خذني معك على الأقل أرعى شؤونك وأحاول أن. ماذا أقل... هنالك غير هذا؟ هل تخفينا عني شيئا؟ لا يا عمرو ابدا أنا أريد أن اؤدي فريدة الحج إلى مكة. الحج الحج لبيت الله الحرام؟ أي نعم إنه ركن من أركان الإسلام هو إذا تيسر لي سبيلا وذهابك معنا سبيل إلى ذلك؟ كم تفقهت في الدين يا لميس نعم يا عمر إنه دين حرر النساء وحماهن من الوأد وأعطاهن حقوقا ماذا عنا نحن الرجال؟ هل أعطانا شيئا؟ أعطاكم كل شيء عندكم فرصة الغزو في سبيل الله تكسبون الدنيا وتعيشون احياء عند ربكم ترزقون إلى يوم البعث فتدخلون الجنة لما لا أغزو في سبيل الله؟ ترى كيف يستقبلنا أبو بكر سماحة الإسلام ستكون سمة اللقاء يا قيس لا تقلق ماذا يمكن أن يقول له سلمان وقد هزمنا أهله سلمان منا آل البيت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاد ينتمي لكسرى وفيروز ماذا فعل الله بفيروز كنت أنساه والله. عاد لبلاده هاربا ولا بد وأن تكون أموره مع كسرى قد سويت والله لقد كانت معركة رائعة أبليت فيها يا عمرو بلاء حسن صدقني يا قيس إذا قلت لك إن الله كان معنا ضدهم كثيرا ما شعرت بهذا لابد أن فيروز وأخا قد عادا إلى النار ومصيرهم النار جزاء ما فعلوا بأهل اليمن وصنعاء أتتاح لنا فرصة الثأر والانتقام؟ إنني أتمناها من كل قلبي وأعرف أنك تدفع الكثير من عمرك لتحقق ذلك هم لا يخطرون لي على بال الآن كل ما أفكر فيه ما سيحدث في المدينة الأشعث بعث يخبرهم بقدومنا وله بين الأوس والخزرج يا أصدقاء بل أهل ولذلك تراني على يقين من حسن استقبالهم لنا لماذا لا نفكر في الخطوة التالية؟ ماذا لو رفضوا قبولنا في صفوفهم؟ أتصور اني سأعود لليمن وأقضي بقية عمري مصلياً صائماً مزكياً عمر الفارس الثائر الشاعر يفعل هذا؟ لا, لا لا لا أظن أما إذا قبلونا فقد فتحوا أمامي بابا فسيحا واسعا أي باب هو؟ الجهاد في سبيل الله الغزو لنشر دينه وإعلاء كلمته إنها لفكرة رائعة لقد قاتلنا وأحسننا القتال في الجاهلية ذودا عن حقنا فما بالك إذا كان القتال من أجل الإسلام؟ يم استبشر الجند بقدومكم وابتهجوا ذلك بفضل الله ونرجو أن نكون عند حسن ظنهم وكلمة أمير المؤمنين عمر عن عمر كان لها أوقع الأثر أرجو أن أكون مستحقها في مواجهة هؤلاء الفرس عبدت النار وإن لنا لثأرا ضدهم وما نسينا لفيروز مذبحته في صنعاء نسنا هنا لنثأر أو ننتقم يا قيس جئنا اليوم نجاهد لأمر آخر أعرف ذلك عن يقين لكن يحفزنا نحن أبناء اليمن شيء ثان لقتالهم تكفي رغبتكم في رفع لواء الإسلام ونشر دين الله في كل مكان نحن يا امير جند المسلمين تحت إمرتك وجهنا كيف شئت وكيف ما ترى هناك انباء يا فيروز قد تحمل لك بعض الصرور أو الحزن هي مثيرة أيات انباء هذه التي تحمل أحد النقيضين الصرور أو الحزن قل قل يا رستم الأمر يتوقف على تقبلك إياها إنها انباء عن جيش المسلمين والعرب أعرف أنه جيش ضعيف من عرب لا يعرفون الحروب ونظمها أي كان رأيك فيها؟ فإن الأمر يحتاج منا إلى تبصر ويقظة لكنك لم تذكر لي هذه الأنباء التي تقول إنها مسيرة لقد سمعنا تهليلات وتكبيرات من جيش العرب فبعثنا من يستطلع الأمر هم يهللون ويكبرون في كل وقت وبدون سبب لكنهم في هذه المرة لديهم ما يهللون له ويكبرون من أجله أي شيء هو؟ آه أنت تريد أن تسير حب استطلاع لا أكثر لقد وصلهم مدد من الجزيرة مدد ليس بكبير كم عدد هذا المدد الذي يهللون له يا عزيزي رستم؟ سبعمائة لا أكثر يا فيروز <تصفيق> ألم أقل لك إنهم على مدى يومهم يتصايحون دون سبب؟ أتعرف من أين هؤلاء السبعمائة؟ لماذا تستهين بالأمر هكذا؟ نحن بضعة الوف ماذا يفعل هؤلاء ايا كان المكان الذي قدموا منه؟ فيروز هم قادمون من اليمن سبعمائة فارس من اليمن يا فيروز من اليمن؟ نعم هل تعرف من معهم؟ أنت كما قلت لك تريد أن تثيرني لا اكثر يا رستم فيروز؟ أفق يا فيروز تنبه ما أقوله جد خطير لقد سمحتك سمحتك والامر الامر اتفه من ان ابدي له اهتماما لقد فزعت حين قلت لك انهم من اليمن ماذا لو قلت لك ان بينهم عمرو بن معدي كرب من عمرو بن معدي كرب طلب الينا الفرس ان نبعث إليهم رجلا من قومنا يكلمونه ويكلمهم ألم يسبق لك أن بعثت إليهم وفدا برئاسة عاصم بن عمرو؟ بلى ولقد اهانوا الوفد وهددوا بقتل أفراده وأمر كسر بتحميل أشرفهم وهو عاصم حمل تراب علمت بهذا وقد هزتني عبارة عاصم التي قالها وهو يضع التراب بين يديك أبشر يا سعد فقد جئنا إليك بأرض فارس وما النصر إلا من عند الله كان عاصم بليغا ومحت عبارته الأثر السيئ لما فعله كسرى هل بعد هذا توافق على أن تبعث إليهم بمن يكلمهم ويكلمونه؟ لم وقد يحقن ذلك الدماء ويوقف الحرب؟ لا أظن أن ذلك ممكن فقد أعماهم الغرور والتعالي علينا أن نحاول بكل سبيل من يدري فقد تكون هناك بارقة أمل في التفاهم أي تفاهم مع قوم يظنون أن الدنيا قد دانت لهم وإلى الأبد لماذا إذن بعثوا يطلبون من يتحاور معهم ويتحدث إليهم؟ في تقديري أنهم يريدون أن يوهنوا من عزمنا ويغبطوا بحماستنا إلى الحضيض لا أعتقد أننا سوف نخسر كثيرا إذا ما وافقناهم لا عزمنا سيهن ولا حماستنا ستقل وربما يكونون في حاجة إلى بعض وقت يكسبونه لكي يزيدوا من استعدادهم للمعركة ربما لكن ذلك لا يحول بيننا وبين أن نجرب قد يعود إلينا رسولنا بما يفيدنا ألا تفكر في إرسال بعض من رجالنا؟ سأكتفي برجل واحد من ذوي الحكمة والرأي نرجو أن يحسن استقباله ويكرم وفادته فقد عودونا على قتل الرسل لا أظنهم يفعلونها هم يعلمون عاقبة ذلك من اخترت لهذه المهمة الصعبة؟ ربعي يا ابن عامر ليمضي إذن على بركة الله ابق في سريرك يا رستم لا تقم منه وأبقى حاشيتك من حولك اتظن هذه المظاهر ستهز رسول سعد بن أبي وقاص من المؤكد شاهد هذا من قبل ولسوف يستبد به الخوف لنزد إذن في مظاهر العظمة والأبهة ليعرفوا قدرنا ومكانتنا أعتقد أنه سيعود إلى سعد ويسأله مغادرة فارس ايثارا للسلامة يريحون ويستريحون فما نحن براغبين في مثل هذه المعركة هيا السعد ها هو مبعوث سعد قادم على حصانه إنه لم ينزل من عليه حتى قارب البساط بل لقد وطئه الحصان. ما افزعه انه يتقلد سيفه ويتوكأ على رمحه فيمزق السجاد العجمي الشهير أهيثبت لنا هؤلاء في المعارك وهم على هذه الدرجة من التخلف <تصفيق> يبدو أنه لم يحفل بكل هذه المظاهر كن قويا في الحديث إليه <تصفيق> قدم ايها أيها العربي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا جاء بكم إلى بلادنا؟ جئنا لنخرجكم من الظلمات إلى النور ومن ضيق الدنيا إلى سعتها من قال لكم إننا نريد هذا يا ربعي؟ دعني أكمل يا رستم جئنا نخرجكم من جور الأديان إلى عدل الإسلام وقد أرسل رسولنا بالحق إلى الناس كافه فمن قبل ذلك منا قبلناه منه وراجعنا عنه وتركناه وارضه يليها دوننا ومن ابى قاتلناه ابدا حتى نفضي الى وعد الله وما وعد الله الجنه لمن مات على قتال من ابى والظفر والنصر لمن بقي امهلني حتى انظر في الامر هذا والله عبث لا طائل من ورائه يطلبون مبعوثا ثانيا نعم يا عمرو الصبر الصبر أعرف أنك تطوق القتال ومشوق إليه لقد خبرنا خبسطوية هؤلاء القوم وسؤنيتهم فإلى متى؟ أمهناهم ثلاثة أيام لن تزيد وسنبعث لهم حذيفة بن محصن لا جدوى مطلقا من هذا الذي يجري انزل يا رجل من على حصانك ولما النزول يا رستم ألا أستطيع أن أحدثك إلا من فوق الأرض لساني طوع إرادتي وجناني معي أينما كنت لماذا لم يجئ ربعي؟ لكل عمله ونوبته لكن المدة التي حددتموها قصيرة ونود أن نمدها لا ليس لكم إلا ثلاث ثلاث ايام من أمس ألم أقل لك يا سعد إنه لا أمل ولا رجاء في هؤلاء القوم؟ يا عمر نحن أيضا بحاجة إلى هذا الوقت ليصل المدد من الشام نحن قادرون عليهم بلا مدد جديد كن على ثقة من هذا لا تتعجل الأمور يا عمر كن أكثر تمالكا لنفسك وسنرسل المبعوث الثالث ماذا؟ مبعوث ثالث؟ إنه المغيرة بن شعبة ما هذا الذي تفعله يا رجل؟ أجلس إلى سريرك أمنحك شرفا لا تقدر ايها العبيد أنزلوا هذا الرجل يا مساكين كانت تبلغنا عنكم الاحلام ولا ارى قوما أسفه منكم اننا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضا كان احسن من الذي صنعتم بانزال من سريره ان تخبروني ان بعضكم ارباب بعض انا لم اتكم لكن أنتم دعوتموني وقد ادركت اليوم أن أمركم مضمحل وأنكم مغلوبون وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقوب كفى! ماذا تريد يا رجل الإسلام أو الجثية أو الحرب أقسم بالشمس والنار لا يرتفع الضحى غدا حتى نقتلكم جميعا الذي لا يحمد على مكروه سوءه عمر هم بحاجة إليك لتمد يد العون للمصابين والجرحى. لقد أصبحت انا التي في حاجة إلى من يمد إلي يد العون بل لا بد أن تنهضي فإن جيوشنا قد خاضت دجلة وفاجأت العدو مرحى لهم مرحى لهم وحمدا لله على ما يأتينا من نصر ولن أستطيع أن أبقى إلى جوارك طويلا لا بد أن أشارك في الحرب أن لك أن تستريح من الحروب يا عمر أنت تعرفين رأيي فيها وتدركين أني لا أخوضها إلا مضطرا أعرف أعرف ذلك عن يقين قل لي يا عمرو هل وصل رد أمير المؤمنين من المدينة؟ سأمضي إلى سعد بن أبي وقاص أسأله ويجري بصدر رحب يا عمر وصل رد الخليفة أمير المؤمنين يا سعد نعم وابودي أن أطلعك عليه إلا بعد أن تنتهي المعارك لما؟ إن رده لن يردنا عن الجهاد في سبيل الله والاستشهاد هذا ما أتوقعه منك يا عمرو أن يكون قتالك خالصا لوجه الله أو كنت تشك في هذا يا سعد بن أبي وقاص؟ هل تتصور غير هذا؟ معاذ الله فإن الذي يخوض الحرب مثلك بحثا عن الشهادة لا يريد مقابلا لما يفعل حمدا لله وشكرا أنك تعرف هذا وتدركه وسنظل نقاتل حتى يستسلم الفرس تعلم اني بعثت بتاج كسرى وسيفه وسيوف قادته والتحف النادره إلى المدينة علمت بهذا وبالبساط الربيعي الذي أرسلته إن للمدينة الخمس وأرجو أن يكون أمير المؤمنين قد جعل لي شيئا كما جعل لليتامى والمساكين. <تصفيق> لا أنت من اليتامى يا عمرو، ولا أنت من المساكين، بل من المقاتلين. ولكنكم تعطون على قدر ما يحفظ المرء من القرآن وليس بقدر ما يقاتل. لا ثمن للقتال ولا مكافأة على الجهاد إلا من عند الله. والآن هل ستمضي للمشاركة في القتال؟ بالطبع، سأمضي إلى جلولاء. لقد طال حصارنا لها وحان وقت اقتحامها. لا حاجة لنا بفقد الكثير من الجند لهذا سوف يأسون ويستسلمون أريد أن أسير إلى جلولاء حيث يتحسن كسرى يزدجرد. لا أظنه يبقى فيها ونحن نواصل مسيرتنا تجاهها سأتعقبه ولو هرب إلى الصين هو وفيروز لي عنده ثأر قديم الحق أقول لك يا عمر إنها لمعجزة من السماء أن تظل تقاتل حتى هذه السن إنها لبقية من عافية أرادها الله أن تقاتل من أجله في مثل سنك لا يستطيع المرء أن يحمل السيف ولكنني أحمله وأضرب به أقوى وأعنف مما يضرب الشباب إنها لنعمة من الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم نعمة وتبقى نعمة أنتظرها منك ومن عمر <تصفيق> أما زلت تناقش أمر الغنائم؟ هي حقي أريد نصيبي وما أنا بحاجة إليه بحق ماذا تريد؟ ويشيء سوف تصنع به يا عمر أبعث به إلى صنعاء هناك من تجدر مساعدته على أمور الحياة هتفكر وأنت هنا في صنعاء وأهلها؟ أنا بعض منهم وهم بعض مني يا سعد أراك ساهما حزينا أهو مرض لميس؟ جانب من حزني وراءه هذا كم تعبت هذه المرأة معي؟ كل نسائنا لقينا نفس المتاعب والمشاق هون عليك لقد ضمضت لي لميس أكثر من مئة جرح في جسد المنهوك وضمضت للمسلمين آلاف الجروح عافاها الله آمين وأنا حزين كذلك لموقف عمر مني تصور أنه يهددني وتوعدني أما زال موضوع فائض الغنائم يشغلك يا عمر؟ نعم يشغلني إلى حد ما لكنه لن يشغلني عن فيروز أنت يا لميس أراك اليوم خيراً مما كنت بالأمس القريب لا يا سلمة أعرف أن شبح الموت يقترب مني بل ستعافين وتستقبلين بطلك عمرو بن معدي كرب عائدا بعد فتح المدائن لا أظنني أراه مرة أخرى ولكم كنت أرجو أن يكون بجانبي ساعته. سيكون إن شاء الله ونحتفل معا بالنصر الكامل على الفرس كنت بجانبه حين انتصر عليهم في صنعاء نصرا كبيرا يوم طهر منهم كل أرض اليمن لا بد أنه كان سعيدا كل السعادة بذلك غصت عليه مذبحة فيروز فرحته وسعادته كان يشعر بالمرارة والأساء انت فيما يبدو تذكرين تلك الايام وكانها حدثت بالامس وعلى انها اسعد ايامك اسعد ايامنا بدات بهدايتنا للاسلام لكنني لا انكر فرحتي بانتصارات اليمن واضح انها اثلجت صدرك وملات قلبك بهدا قد انتصرنا بقياده سيدنا ميزا هو عمرو من, من؟, من, عمر من. يا عمرو ابن معاذ كريم؟ نعم فلاه وصم صامته يا فيروز انت هيا بنا الى المبارزه مبارزة لا لا لا ماذا لو اني سلمتك سيفي وحصاني يا مشارك لا عظيمة. لن اقبل منك الا راسك بعد ان اطيح بذراعك الايمن اولا اريد ان تمثل بي لا لا رفت لي في قتالك أو مبارزتك يا لجبنك يا سليل الأكاسرة أسد في صنعاء أيام المذبحه وفي الحروب نعامة لا لست نعامة لكنك رجل عجوز لا أحب كن شجاعا لتقاتل العجوز الذي تراه فيك انت تريد جيب. ان تستشهد في سبيل الله نفسي. اما انا إن اشعر بالصراخ اي حياتي انت تقول نفسي يا خادر خذت هذه صراخ احساسي وكلماتي كل الذراع طلعت بل طارت هناك يا فيروز طارت اليد التي كانت تذبح في صنعاء أريد أن تغدر بعمر بن معد كرم صاحب السعد عمر خذ هذه أيها الشاب لهذا الذي تسمعه فلتتذكر تعرف أي أي. أريد أن أن يصل إلى فيروز إلا إذا طارت حلقك عن جسدك وقد قتلنا الوفا مثله لقد قتلنا رستم نفسه كان اجدى الله الله لي لو انهم كانوا يحققوني لقد حقق الله لنا امانا اعظم واكبر واروع عمرا يا عبد انا معك لكنني اقسمت يوما في صنعاء ان افطر منه وانتقم اذا انت لك دهما يدري ربما, ربما يكون قد لقي حتفه طلائعنا داخل جيشهم أكدت لي أنه ما زال حياً هناك عشرات بالمئات يحملون هذا الاسم ولا لا يخفى على يمني كل يمني مصيب في مذبحته بقتل واحد منامي أراك وقفت. إلى أين يا عم؟ لم تلتقط أنفاسك فاسك بعد؟ لا بد وأن نواصل القتال لا أحس أني قطفت ثمرة النصر إلا بالمشاركة في القتال إلى أن يضع العدو. كلهم سيفعلون هم سيقاتلون الى ان يفنوا جميعا لا يقبل الجزيه يقبل الاسلام واضح انه لا قبل لهم بالحرب وعما قليل سيستسلمون أقدم لك التحيه والشكر قيس. لما اقدمت عليه فارس يشبه فيروز هناك ساعت. ساتعقبه جندي بذاته ياتيني علمت انك لازمت الفراش بعد المعركه فجئت مسلما على عمرو بن معدي كرب اقدر لك كريم خطوتك يا سعد بن ابي وقاص اني لاشرف بزياره بطل لم تشهد ساحات المعارك له مثيلا انت قائد هذه المعارك المنتصره وبفضلك هزمنا الفرس الفضل لله يؤتيه من يشاء وقد ابليتم بلاء حسنا نحمده سبحانه وتعالى تفضل تفضل يا سعد بالجلوس استرح انت يا عمرو استرح فقد كشفت لي يوما عن ندوبك وجروحك ليتني اقدر على ان اكشفها لك من جديد واحكي لك عن كل جرح وندبه ما انت بحاجه لذلك مجرد رؤيتها يكفي لمعرفه كل شيء عشرات منها في سن الشباب ما كان أسرع ما تندمل أيام حروب القبائل عدت منها قبل أن أتجاوز العشرين من عمري أكثر من عشرين جرحا. أي أن هناك جرحاً لكل عام منذ ولد <تصفيق> وأكثر لكنها كما قلت لك كانت تندمل فلا تترك اثرا وعندما بدأنا قتال الفرس في اليمن أصبحت الجروح أكثر وأعمق غوره أدرك ذلك جيدا فلنعترف أن سيوفهم رغم هزيمتهم كانت باترة انظر انظر إلى هذا الجرح كاد يطيح بذراع اليسرى يا إلهي كم كان غائرا كيف اندمل هذا الجرح بفضل لميس رحمه الله كم ضمدت من جراحي لقد لفظت أنفاسها وهي تدعو لك بالخير كان زوجتي موجودة أعرف ذلك أعرفها عن يقين لقد لقينا من رعايتكم الكثير لولا أنكما تستحقان ذلك ما فعلنا هذا يا عمر وأريد أن أكشف لك عن جروحي في القادسيه هي كثيرة بلا شك فقد كنت تلقي بنفسك في قلب المهارك بلا حضر انها سبعون جرحا بعضها مندم اندمل بعد ورغم ذلك رحت تسابق الشباب في الالتحام بالفرس كان لا بد أفعل افعل كان لا بد وان افي بوعدي لليمن وصنعاء أن انتقم من فيروز أن أذأر لمن راحوا في مذبحتك لماذا لم تجهز عليه ساعة لخيته؟ كيف تتركه ليغدر بك؟ كنت أريد أن أداعبه مداعبة القط للفأر تعرف كراهية اليمني للفأر <تصفيق> الحقل هدم الفار السد الفئران وضيعة يا سعد تنقل الطاعون تهدم السدود تصنع شرورا كثيرا وهناك من البشر من يفوقون الفئران في وضاعتها وقذارتها من امثال هذا الفيروز لا ترهق نفسك يا عمر انت مريض وجروحك لم تندمل بعد بل اندمل الكثير منها بقتل فيروز بعدها شعرت بالارتياح الحمد لله أن وفيت بوعدك وعهدك زلت غاضباً لموضوع الغنائم؟ <تصفيق> لو كنت استقيت لنفسك شيئاً من ثروات الفرس غنيمة لسألتك أن تبعث بها إلى اليمن لكنني عرفتك زاهدا في كل شيء مع أنك واحد من العشرة المبشرين بالجنة خلال معاركنا مع الفرس تصورت أن البشرى هذه ستتحقق بالاستشهاد يا عمرو لذلك كنت أخوض الحرب في جسارة الراغب في الموت فوهبت لك الحياة لقد نجوت شخصيا لكي أموت في فراشي من يصدق؟ وأريدك يا سعد أن ترى شيئاً هاماً ماذا بعد كل هذه الندوب والجروح دعمل بسك فوقك يا رجل اريدك ان ترى ظهري ان ترى ظهري ليس فيه جرح واحد اذ ما هربت ليطعنني اعدائي في ظهري هكذا كل يمني وكل عربي يا فارس العرب هذا أنا سعد بن أبي وقاص وسلم زوجتي جئنا نطمئن على عمر لفتة طيبة كريمة منك يا قائد الجند ومن زوجتك آثابها الله هل تقدمت صحته؟ هل تحسن قليلا عما كان؟ للأسف لا أظن ذلك إنه في غيبوبة ينشد من أشعاره القديمة أو يعرفنا إذا افاق للأسف لا اعتقد هذا يبدو فيما يعلم الله انها النهايه اريد ان اراه انه يتململ في فراشه كانه في معركه اخيره هو مقاتل فيما يبدو في حياته وموته عمرو عمرو عمرو عمرو بن معدي كريم افق عمرو عمرو <تصفيق> يا اله <تصفيق> لا حياه لمن تنادي نعم لا حياه لمن تنادي صعدت روحه الى باريها أنا يتمنى لو أنه دفن في أرض اليمن لا تدري نفسه بأي أرض تموت رحمه الله رحمة واسعة ما السبيل لكي يعيش اسم مثل هذا الرجل؟ التاريخ لا ينسى مثله وسيذكرون لا بطولته فحسب بل وشعره أيضاً ايكون هناك من يقول شعرا مثله؟ العروبة واليمن سيظل الشعر فنه أود لو أمد ببصري عبر التاريخ لأسبع واحدا منهم لكل زمان شاعره وبطله وكان عمر بن معد كرب شاعرا وبطلا كان فارس العرب وكان فارس الإسلام العروبة تبكيك يا فارس العرب وفارس الإسلام العروبة تبكيك يا عمرو بن معدي كريم وهكذا حقق الفارس العربي النصر على أعداء الوطن العربي فارس العرب تأليف عبد التواب يوسف بطولة نور الشريف أمينة رزق مديحة حمدي أحمد توفيق إسلام فارس رباب حسين محمود العراقي علي عزب مرسل حطاب، محمد إسماعيل عبد المنعم سعد أحمد الشناوي عثمان الحمامسي فاروق عيطة سهير البدراوي صفاء غازي الموسيقى التصويريه عبد العظيم عويضه المخرج المساعد جمال حماد الهندسه الصوتيه الفي ابراهيم هشام عبد السلام فارس العرب مسلسل من إخراج عصمة حمد